يا أيها الذين آمنوا هل أضل لكم على تجارت تجكم من عذاب أليم هل أضل على تجارت تجكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله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 قال الحواريون نحن أنصار الله فآمن طائفة من بني إسرائيل وكفر الطائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين